114. فاعتبروا يا أولي الأبصار 115. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار 116. ذلك بأنهم شاقوا الله 117. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 118. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 112. والله على كل شيء قدير 113. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 119. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُ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 ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لنا نصرا انكم والله يشهد انهم لكاذبون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 115. والذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 116. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 117. هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلناها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 119. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم